بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر نقر الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ندودا وبنين شرودا وما له تمهدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 وما جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن, ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب ولا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم رضوا والكافرون ماذا عرّض الله ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 نكذب بيوم الدين حتى اليقين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات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 من يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء هو أهل التقوى وأهل المغفرة من يريد كل من منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره